التغير المناخي ستكون عواقب تغير المناخ وخيمة وتربك حياة ملايين البشر على كوكبنا الأرضي جاءت آخر التحذيرات من دراسة علمية اعتمدت على تحليل بيانات العواصف الاستوائية والعاصير والعاصير في شمال المحيط الأطلسي وأثبتت أن متوسط عدد الأعاصير التي تضرب سنويا تلك المناطق قد تضاعف خلال القرن الماضي وخلصت الدراسة إلى أن درجات الحرارة العليا لمياه السطح المحيط والنماذج المناخية المتغيرة الناجمة عن تغير المناخ هي مسؤولة عن هذه الزيادة الحادة وشهدت منطقة شمال المحيط الأطلسي بين العامين 1912 وتسعمية وخمسة وتسعين خمسا وعشرين عاصفة استوائية سنويا تحولت سبع عشرة منها إلى أعاصير وتستمد الأعاصير قوتها من مياه المحيط الدافئة وأن درجة حرارة سطح مياه شمال المحيط الأطلسي قد زادت بنحو واحد فاصل ثلاثة درجة فهرنheit خلال الأعوام المئة المنصرمة. وقد أشارت تقديرات العديد من الباحثين الآخرين إلى أن سلسي الاحترار على الأقل يمكن إرجاعها إلى النشاطات الإنسانية والصناعية والبعض من العلماء يعزون السبب إلى تغيرات في الشمس ولكن البعض الآخر لا يتفق مع هذا الاستنتاج ويصفون الدراسة بأنها غير متسقة في استخدامها للبيانات ويصفون الدراسة بأنها علم زائف غير معتمد على مسلمات علمية صحيحة